وقفت على باب ربي راجعا جاءك عبد مستجير مستكين احفظ حبيبي طوال عمري سالما وكيف يخيب من كنت له مي وأدن بوصلي من كنت به مغرما بسر ما تقول له كن فيكون